تزعل وانا ماني بخير تزعل وانا ماني بخير والهم يتعبني كثير صديقتك والم علي كل اللي ما بي من فرح اضحك وخلي الهم لي متلك حرام ينجري <تصفيق>